ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الجعاء وأبونا شيخ كبير فَتَقالا لَهُمَا سَنَسْأَلُ اللَّائ إِلَى فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ جَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّحَاءِ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 فَتَسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُتِحَّكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي سَمَانِي حجج